بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة اخواني هنبدأ ان شاء الله في موضوع من الاهمية بمكان موضوع شايد جدا وموضوع بيحتاجه كل واحد فينا ألا وهو التوازن التربوي وعلاقته بتسكية النفس احنا طبعا عارفين إن الإنسان بيتكون من محاور أربعة أول محور هو محور الجسد تاني محور محور الروح والثالث العقل والرابع النفس دي المحور اللي بتأثر على شخصية الإنسان تخلي الإنسان إما صالح أو إما طالح تخلي الإنسان إنسان متزن أو غير متزن بتخلي الإنسان إنسان صالح ومسلح أو إنسان فاسد وتغير المحاور الأربعة دي اللي بتأثر على كل نفس فينا وعلى كل إنسان فينا وبالتالي لابد النهاردة إن احنا نفهم إيا المحاور اللي بتأثر في شخصية الإنسان وإعلقتها وإعلقت بتسكية النفس إعلقت المحاور دي إنك تكون إنسان كويس أو إنسان مش كويس إعلقتها إنك تكون إنسان متطرف أقصى اليمين أو منحل أقصى اليسار أو إنسان زي ما ربنا قال وطلب مننا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس المحاور الأربعة دي اللي هو محور الجسد والروح والعقل والنفس نيجي نأخذ مثلا كده نتكلم على أول محور هو محور الجسد إحنا عاوزين إيه من الجسد ربنا طلب مننا إيه سبحانه وتعالى الجسد ليه تغزية الجسد تخزية الجسد عندك الأكل طعام الشراب الرياضة النوم العمل إنه يعمل لله سبحانه وتعالى اللي خلقه سبحانه وتعالى يبقى خلي بالك كده الأوامر الحاجات اللي مطلوبة عشان جسد يكون جسد سليم أول حاجة الغذاء الطعام والشراب والراحة والرياضة وإن الجسد ده يعمل لله سبحانه وتعالى طيب خليك معايا لما ندخل على المحور التاني باختصار كده ونعدي نرجع للجسد تاني ونشوف هنعمل إيه مع الجسد الروح الروح بتحتاج إيه يا جماعة الروح بتحتاج غذاء غذاء خاص رباني بتحتاج علاقة بالخالق بتحها لأن نحنا مش عارفين إيه هي روح ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي لكن في روح في روح الروح دي محتاجة غذاء محتاجة ذكر الله سبحانه وتعالى غذاء لها محتاجة قرآن محتاجة صلاة محتاجة زكاة محت محتاجة تزكية الروح محتاجة غذاء والغذاء ده خاص بالخالق بتاعها سبحانه وتعالى طيب ننتقل للمحور التاني محور العقل العقل محتاج إيه العقل محتاج انك تدخله داتا معلومات صحيحة عشان يخرج منه معلومات صحيحة محتاج ان الانسان ده اللي بيدين لدين بيدين الاسلام يدخله عقيدة صحيحة يدخله اوامر من المولى سبحانه وتعالى ومن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن دين الاسلام اوامر منضابطة اوامر شرعية اوامر من القرآن ومن السنة ومن اجماع العلماء اوامر على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى دخلت للعقل زي الهارد على الكمبيوتر كده بدخله معلومات صحيحة بيطلع لك معلومات صحيحة طيب ده العقل ده رقم ثلاثة النفس محتاجة ايه النفس خلي بالك في نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس امرها بالسوء بس النفس دايما محتاجة لترويد محتاجة لتزكية محتاجة لمراقبة محتاجة لعقاب محتاجة انك تاخد بالك منها قوي لانها النفس زي ما العلماء قالوا زي الجبل الوعر محتاجة ان احنا ناخد بالنا وإلا هتوقعك في مشكلة كبيرة جدا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها طيب احنا عرفنا دلوقتي اللي عندنا محاور أربعة بيتكون منها شخصية الإنسان اللي هي الجسد الروح العقل النفس طيب نبدأ كده نشوف العقل مثلا العقل محتاج إليه يا جماعة العقل محتاج إلى تغذية معرفية خلي بالكم معايا وركزوا معايا قوي واللي بيكتب يكتب معايا عشان المعلومات دي معلومات مهمة قوي أن احنا نفهم الكلام ده العقل بيحتاج إلى مع... تغذية معرفية طيب ليه؟ إيه الهدف من التغذية المعرفية اللي بيحتاجها العقل؟ العقل بيحتاج أنك إنت تكمله تكمل نموه وتفتح نوافذه وتوسع مداركه علشان يبقى عنده بصيرة فاهم للواقع فهم للحياة فاهم لما طلبه منه الخالق سبحانه وتعالى ربنا طلب مننا ايه المخبة هنا المخبة للعقل للعقل ان تدخلوا معلومات منضبطة علشان ايه علشان يكتمل نموه وتتفتح نوافذه وتتسع مدارك العقل يبقى التخزية المعرفية بتغذيت زي؟ بتغذيت بمعلومات منضبطة من قرآن ربنا سبحانه وتعالى مصدر الاول للتشريع ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحه مصدر الثاني للتشريع من اجماع الامة, إجماع الأمة العلماء الصالحين الجهابزة على هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريق المستقيم اللي ربنا ارادوا مننا سبحانه وتعالى لبا انت بتدخل معلومات معلومات صحيحة للعقل حتى يكتمل نمو العقل ده. طيب القلب بيحتاج إلى إيه؟ بحتاج إلى دائما إيمان متجدد. تجدد الإيمان. الإيمان زي ما رسول الله صلى الله قال يخلق يخلق الإيمان إيمان يبله ويخلق كما يخلق الثوب. كما يخلق الثوب يعني كما يبله يبله الثوب. طيب الإيمان المتجدد ده حتى يستضيء القلب. ويصبح قلبا سليما قلب سليم صالح لعبودية الله سبحانه وتعالى يبقى القلب بيحتاج إلى إيمان متجدد إيمان متجدد حتى يستضيء ويصبح قلبا سليما طب النفس زي ما قلنا ترويض وتسكية حتى يسلس انقيادها وارتداؤها رداء العبودية لله سبحانه وتعالى طيب نيجي الجسد الجسد بقى وده الجزء المهم الخاص بالله سبحانه وتعالى وهو حركة المسلم الحركة بقى الفاعلية في المجتمع فاعليتك بقى حركة المسلم بتحتاج الى توجيه مستمر يعني مش مش خلاص انت خذت معلومات وزكيت نفسك وعقلك في ايمان ولا انت الحركة بقى, بقى اللي هتكون النتاج نتاج المعلومات اللي دخلت العقل نتاج الايمان اللي دخل القلب نتاج التسكيت النفس اللي انت بقالك سنين بتقيم الليل وبتزكي نفسك وتقرأ القرآن وبتتفاعل وبتعمل بالقرآن وهكذا وبتعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة لك النتاج الحركي هاي بقى ايه بيحتاج بقى خلي بالك تحتاج حركة المسلم الى توجيه مستمر حتى حتى يكون له أثر نافع في الحياة أنت مش عايش كده بس أنت عاوز بأثر لك أثر نافع تنفع المسلمين ويرضى عنك ربنا سبحانه وتعالى في أي مكان أنت فيه سواء كنت طبيب أو مهندس أو مخرج أو مدرس أو فلاح أو عامل في أي مكان أنت فيه لازم تكون إنسان إيه لك أثر نافع للإسلام والمسلمين طيب يبقى هنا حركة المسلم بقى اللي حركة الجسد بتحتاج إلى توجيه مستمر حتى يكون له أثر نافع في الحياة ويحقق من خلال ذلك الأثر خلي بالك بقى, بقى الكلام المهم قوي ما أراده الله سبحانه وتعالى من وجوده وهو إيه صلاح نفسك أنت النفسك تكون صالحة وحمل طوق النجاح للبشرية انت بس مش انسان صالح في نفسك بس من البيت للمسجد لعملك لتربيه اولادك وانتهت القضيه دي, دي جميلة جدا انك انت تكون انسان صالح بس تبقى اعلى امتى تبقى اعلى لما لما تكون انسان كمان مصلح ان ربنا اداك ملكات ومواهب كبيرة جدا انت بتوجهها لخدمه الاسلام والمسلمين في اي مكان انت فيه انت عامل زي النحلة في اي مكان انت فيه بتبث الخير في اي مكان وبالتالي يبقى هنا ربنا اراد منك ايه اراد منك صالح نفسك وحمل طوق النجاح للبشرية تمام ده باختصار كده بنسميه التوازن التربوي العقل محتاج ايه تغزية معرفية القلب محتاج إيه؟ إيمان وتجدد النفس محتاجة إيه؟ ترويد وتسكية حركة المسلم محتاجة توجيه مستمر وانضباط حتى يكون له إيه؟ أثر نافع في الحياة طب نيجي ناخد كده كل قسم من الأقسام دي يا جماعة ونتفاعل معاه ونتكلم فيه ونشوف أهداف كل قسم من الأقسام اللي إحنا بنتكلم عليها إيه؟ هنيجي مثلا نبدأ بالعقل العقل ده من الأهمية بمكان والتسكية العقل لشان إحنا بنتكلم النهاردة عن معايا وتوازن تربوي التوازن التربوي المهمة أوي ما بين العقل والنفس والجسد والروح نكلم العقل محتاج حاجه اسمها تربية معرفية زي ما قلنا ركزوا معايا جماعة اللي بكتب العقل محتاج حاجه اسمها إيه تربية معرفية يعني بنزكي العقل إزاي خلي بينك طيب نيجي نشوف الهدف من التربية المعرفية هو ايه الهدف من التربية ال المعرفية إن ما عقل المسلم إن ما عقل المسلم من خلال تحصيل العلم النافع بالله عز وجل وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى تحسين المعاملة مع الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قد وحسن ليك انت وتحسين المعاملة مع خلق الله سبحانه وتعالى بالضوابط اللي ربنا أمرنا بيها بالمعلومات اللي حطناها في العقل انت معايا يبقى ده ايه يبقى حضرتك كده معايا خلي بالك ده الهدف الماء العقلي من خلال تحصيل العلم النافع وفي علم غير نافع اه في علم غير نافع غير العلم اللي بيؤدي الى فساد العقل فساد الجسد فساد الروح فساد النفس طيب يبقى هنا ده الهدف من من من التربيه المعرفيه او التزكيه المعرفية إن عقلي يكون بحصل بالعلم النافع بالله سبحانه وتعالى وبديني لشان كده العلماء بيقولوا كلام جميل أو يا جماعة بقولوا إيه وأعظم العلوم خلي بالك معايا وركز معايا وأعظم العلوم هو علم التوحيد الحقيقي وهو وهو الباب الأعظم الذي ينبغي أن ندخل فيه جميعا وبعد ذلك ندخل إلى العلوم المختلفة حتى تتمكن أو نتمكن من الاستفادة الحقيقية منها في تحقيق العبودية لله عز وجل يعني بعلم التوحيد لازم عرفه العالم في الطب العالم في الهندسة العالم في التاريخ العالم في الجغرافيا، الفلاح كل واحد من المسلمين على وجه الأرض لازم أول حاجة تدخلها في عقلك وتربيه تربية معرفية عالية وتزكيه إنك تعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى مين هو الخالق جل في علاه وبهذه المعرفة وبمعرفة الدين العظيم دين الإسلام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى يأتي إيه بقى نماء العقل وتسكية العقل عقل هنا بعد كده أدخل عليه العلوم التانية أي علم تاني لو دخل قبل العقل مش يدي المستهدف منه لشان كده العلماء خلي بالك بيقولوا كلام جميل قوي بيقولوا حضرتك إيه بقى وأعظم العلوم هو علم التوحيد بالله سبحانه وتعالى والباب الأعظم الذي ينبغي أن ندخل فيه جميعا وبعد ذلك ندخل إلى العلوم المختلفة حتى نتمكن من الاستفادة الحقيقية منها في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإن لم يحدث هذا وبدأ المرور خلي بالك بقى وبدأ المرور في تعليم العلوم المختلفة متجاوزا. يعني بدأنا بقى إن إحنا بقى إيه ندخل العلوم المختلفة متجاوزين العلم بالله سبحانه وتعالى فإن المقصود من هذه العلوم لن يحقق المراد منه يعني إيه يعني الدكتور النهاردة أو الطبيب أو المهندس أو الصيدلي أو الفلاح لو ما عرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى ازاي هيقوم بدور العبودية في الطب ازاي هيقوم بدور العبودية في الحكم ازاي هيقوم بدور العبودية في القضاء ازاي هيقوم بدور العبودية في البيت كأب او امرأة دورها مع زوجها وبالتالي يبقى دور العبودية الأول لازم أعرف أدخل معلومات في عقلي معلومات عن الله سبحانه وتعالى عن التوحيد وعن أوامن ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرها اللي أمرني بيها في القرآن أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي كده أنا هنتفع بالعلوم التاني علم الطب مثلا لما أتعلم علم الطب أو الهندسة وأبتغي بذلك رضا الله وكل معلومة بتجيلي اربطها بربنا سبحانه وتعالى واقول سبحان الله خلاق عليم سبحانه وتعالى بربط كل علم أنا بتعلمه بالله سبحانه وتعالى بعد معرفتي بربنا العلم ده هيجيبني نتائج رائعة جدا جدا معايا ويحصل ازدهار للمسلمين لكن النهارده لما المسلم يبتعد عن الدين وعن معرفة ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عالم كبير قوي ما بيعرفش يقرأ الفاتحة يبقى عالم كبير قوي ما بيعرفش يصلي يبقى عالم كبير قوي ما بطلعش زكاه ماله يبقى كبير قوي ما بحبش الخير للمسلمين لانه لم يعرف الله جل في علامة طيب نيجي نشوف كده جماعة العلماء بيقولون ايه في التربية المعرفية خلي بالكم بيقولون ان اول علم ربنا سبحانه وتعالى امر بيه البشرية والانبياء قال سبحانه وتعالى فعلم انه لا اله الا الله العلم بالله زي ما قلنا ومدح الله العلماء العالمين به إنما يخشى الله من عباده العلماء أوه. خلي بالك إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني أكبر ناس وأكتر ناس بيخشوا الله هم العلماء وده فضل كبير جدا جدا ربنا بيمدح فيه العلماء طيب غاية العلم هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وما تشمله من معاني مختلفة على رأسها طاعته سبحانه وتعالى وخشيته سبحانه وتعالى ومحبته جل في علاه والانس به سبحانه وتعالى ودوام الانابة إليه ولإستسلام له والاستعان به والتضحية من أجله تضحية من أجله وإقرار شرعه سبحانه وتعالى وجل في علاه يبناخد بقى خلي بالك بقى, بقى غايت العلم إنك تصل إيه تصل إلى الخشية فكريم الكلام سيدنا عبد الله بن مسعود والكلام ده مشهور قوي وجميل جدا إنما العلم الخشية يعني يعني العلم اللي اللي مش هيوصلك للخش يابده مش علم العلم اللي هيوصلك انك تخشى الله فتتقي ربنا سبحانه وتعالى في زوجتك تعملها كويس تتقي ربنا سبحانه وتعالى في اولادك تعملهم وتربيهم كويس تتقي الله سبحانه وتعالى في عملك فما تغشش وتأخذ رشوة وتتقن عملك آه هو ده العلم العلم اللي يخليك تصلي لله سبحانه وتعالى بخشوع تقرأ القرآن وتتعلم وتتعلم ماذا متوالجيا أراد الله سبحانه وتعالى منك من القرآن فتطبق القرآن تتعلم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسير على الخطأ الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم تحب دينك وتعيش لدينك بقمة السعادة هو ده العلم اللي يخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى يبا هنا غاية العلم هي محبة الله سبحانه وتعالى والخشية لله سبحانه وتعالى والأنس به سبحانه وتعالى ودوام الإنابة إليه والاستسلام له والاستعانة به والتضحية خلي بالك من دي أوي والتضحية من أجله واقرار شرعه جل في علاه يبدي التربية المعرفية دي علاقة العقل بالتسكين خلي بالك لقطة العقل أنا بزكي العقل إزاي وده أمر مهم جدا عشان كده خلي بالك حضرتك بقى مهمة أوي انك انت النت النهاردة واولادك بيتفرجوا عن النت او انت بتتفرج عن النت او انت بتقرأ كتاب او بتشوف اي برنامج في التلفزيون او في اي في اي مكان خلي بالك المعلومة اللي بتدخل لك هي ايه خلي بالك المعلومة دي المعلومة دي توافق كلام ربنا توافق كمسلم كشرعك توافق الشرع بتاعك ولا لا معلومة صحيحة ولا لا طيب ده لو كانت في الدين هل بتوافق القرآن هل بتوافق كلام الرسول عليه السلام هل بتوافق حال الصحابة هل هي خير والعلومة دي هتفيدك قوي ولا المعلومة دي مندسة على الدين أو المعلومة دي هدفها أنها تفسد عقلك أو تفسد قلبك أو تفسد أخلاقك خلي بالك من أي معلومة أنت تسمحها طيب وخلي بالك برضه من أولادك الكرتون حتى اللي الأولاد بيتفرجوا عليه في كرتون هادم للأخلاق في كرتون إباحي سيء جدا في كرتون مليان حاجات سيئة جدا جدا بتفسد أخلاق الأولاد. وينشئ ناشئ الفتيان على مكان عوده أبوه الولد لما بيتعود من منذ الصغر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى على التربية الجيدة على الأخلاق الجميلة الولد بيشب بيشب ولد قوي مسلم طقي ورع لما بيتربى على الخلاعة على الميوعة على معلومات جياله بدون انضباط يوافق كلام ربنا سبحانه وتعالى أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بينحل الولد خلي بالك ده ده دي مشكلة كبيرة جدا في المعلومة اللي بتدخل لأولادنا خلي بالك تشوف أولادك بيتفرجو على إيه بيشوفوا إيه وبيشاهدوا إيه وإيه المعلومة اللي بتدخل لهم ممكن الولد يدخل له معلومة خلي بالك تخليه يكفر المسلمين ويكفر نفسه ويبهدل الدنيا وممكن يدخل له معلومة تخليه منحل يتعامل يتعامل بالربا أو يفسق وينحرف إلى الزنا وال والأشياء القبيحة وممكن تخلي المعلومة اللي أنت بت ليها ب وبتعلمه إزاي يربي ويزكي عقله تخليه إنسان كويس جدا ترضي ربنا سبحانه وتعالى بولدك ده وكذلك جعلناكم أمة وسطة وبالتالي هنا المعلومة مهمة جدا يا جماعة فاعلم أنه لا إله إلا الله طيب عشان ما نطول في, في التربية المعرفية وإعلاقة التربية المعرفية بالعقل وتسكية العقل هنكتفي بالقدر ده وندخل على العنصر الثاني المهمة قوي وهو التربية الإيمانية رص بالقلب والروح بقى خلي بالك خاصة بالقلب والروح طب اين الهدف من التربية الايمانية الروح بقى تعاوز تزكي الروح والقلب بقى وتبقى انسان يعني حاجة جميلة قوي تقيم الليل كده فالتقيك بتبكي والتقيك بتخشع لله سبحانه وتعالى بتقرأ القرآن وانت يعني مش متحمل ان يا ايها الذين امانوا يا رب بتقول يا رب عشان اعمله انت بتشوف الرسول عليه والسلام عمل ايه يا رسول عمل كده لازم اعمله انت في قمة الارتباط بربنا سبحانه وتعالى في قمة التسكية الإيمانية طيب الهدف منها إيه؟ أنا عشان خلي بالكوا يا جماعة أنا عشان برضو أبفاهم كل حاجة لازم بليه أهداف إيه الهدف من اللي لنا بعمله ده إيه الهدف اللي أنا النهاردة مثلا رايح المدرسة إيه الهدف اللي أنا رايح المسجد إيه الهدف اللي أنا آآ آآ بشتغل دكتور وإيه الهدف لازم أحدد أهدافي ولازم أعرف من كل موضوع أنا آآ آآ قدام عناية إيه الأهداف منه طب النهاردة القلب والتربيه الإيمانية خلي حضرتك معايا الهدف منها أن يصل المرء إلى تنوير قلبه حتى يصبح قلبا أبيضاً سليما. آه الهدف هنا بقى من التربية الإيمانية إني إيه قلب بدي بقى إيه قلب سليم خالي من الشرك والرياء والعجب قلب إبأ قلب مرتبط بربه سبحانه وتعالى منيبا مطيعا خاشعا لله سبحانه وتعالى طيب يبقى أن أن يصل المرء إلى تنوير قلبه ده الهدف من التربية الإيمانية فيستنير خلي بالك فتستنير بصيرته البصيرة بقى يبقى الله بقى لا مش حد حق عليك خالص لا فتستنير بصيرته تمام طيب وتعلو حساسيته تجاه كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيتسابق إلى فعله وإلى كل ما يبغضه فيسارع إلى تركه آه يتسارع إلى إلى كل ما يرضي الله يتسارع إليه ويسرع إليه ويتسابق إليه وكل ما يغضب الله يبتعد عنه يبدأه يبدأ الهدف من من التربية الإيمانية أن يصل المرء إلى تنوير القلب ما يبش قلب غافل يبقى قلب منتبه يقذ يقذ قلب بتدخله المادة الإيمانية فتنيره وتنير البصيرة طيب لكن العلماء هنا ببينون لنا برضه في الأهداف نعدينا أهداف قريبة وأهداف بعيدة أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى بالنسبة للتربيه الإيمانية الخاصة بالقلب والروح. طيب الهدف القريب هو زياده الإيمان. أنا هدف التربيه الإيمانية القلب لا نزود الإيمان عندي. هو زيادة الإيماني في القلب بالدرجة. التي تجعله يقظا آه. يقظا من غفلته ما يباشر غفلان كده والفجر يأذن طب سيبوني شوي ينام طب يقرأ الكرآن لا مش هقرأ دلوقتي طب انزل صلي في المسجد طب بعدين لما خلص اللي, اللي أنا فيه سواء ماتش أو تلفزيون إيه غفلة بعد عن الله طيب الهدف من هنا بقى إيه؟ الهدف القريب خلي بالك في التربية الإيمانية للقلب بقى والروح هو زيادة الإيمان في القلب بالدرجة التي توقظه من غفلته وتجعله في حالة من اليقظة والانتباه الدائم يا سلام يعني انت في يقظة وانتباه دائم اه اصلا انت مش عارف انا مش عارف اموت امت يعني انا ممكن يجي لي ملك الموت وانا في غفلة ياه وانا نايم عن الصلاة يا أه وانا بشرب سجارة وبعصي ربنا وانا بكلم بنت وما ينفعش اللي نكلمها او بصيلها طب ازاي في غفلة لا ما ينفعش تبقى في غفلة وبالتالي هنا ده هدف قريب هدف القريب هو زيادة الإيمان عشان قلبك يبقى, إيه؟ يبقى في يقظ مستمر وهو زيادة الإيمان في القلب بالدرجة التي توقظه من غفلته وتجعله في حالة من اليقظ والانتماه الدائم ومن علامات دخول النور في القلب من علامات النور عشان ابعرف انا قلبي منور ولا مظلم كما قال صلى الله عليه وسلم الانابه الى الانابه الى دار الخلود الانابه يعني الرجوع دايما يعني بتتذكر دايما الاخره والوقوف امام الله والحساب وتتذكر الجنه والنار فتنيب الى الله وترجع الى الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من علامات النور في القلب الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور تجافي عن الدنيا بقى ما تبقاش الدنيا هي همك الرئاسة وهمك انك انت دايما تدخل في اي مكان تبقى انت القائد بتاعه ورئيس المكان وانا اللي اوامري تمشي وانا احسن من الكل والتجافي عن دار الغرور اذا ربنا سبحانه وتعالى ادك قياده اه لازم تكون قائد مسلم ممتاز ولازم تراعي ربنا وتخشى الله سبحانه وتعالى لكن ما تسعاش ليها بقى ما تسعاش ليها بشكل يضمر حياتك كلها سواء كنت في مدرسه تبقى او سواء في مستشفى او سواء رجل اعمال ما تسعاش انك انت تكون الدنيا هي همك لشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في حديث جميل او بحب الحديث او ده جماعة من كانت الدنيا همه خلي بالك من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتيه من الدنيا الا ما قدره الله له ومن كانت الاخرة همه جمع الله له شملة وجعل غيناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة تيجي لك الدنيا تحت رجليك ليه أنت الأخيرة همك عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا من علامات اليقظة من علامات النور في القلب الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله خلي بالك الاستعداد للموت ده ده مهم جدا جدا لأن إحنا لو ما استعدناش للموتة جماعة هنقع في الغفلة دي من ال... من ال... الشياء اللي تجعلك دايما عمرك ما تكون في غفلة أحكي لكم قصة كده جميلة قوي عشان نعرف برضو حسن الخاتمة وسوق الخاتمة نسأل الله سبحانه وتعالى لي وليك والجميع المسلمين حسن الخاتمة السنة اللي فاتت ربنا كرمني سبحانه وتعالى وكنت في الحج فكان عندنا بعض الناس اللي, اللي ماتوا في في حديثة الرفعة وفي بعض الناس اللي ماتوا في التدافع في ميناء وكنت في الموقف بتاع حديثة رفعة كنت جاي من المدينة لمكة والحادث تم في مكة ومات فيه بعض الناس ومنهم بعض الناس المصريين أحكي لكم قصة راجل يعني سبحان الله كان عنده هم علي قوي وعنده شعور جميل قوي عنده يقظ في القلب الراجل ده عمره مطلع مكة عمره محج عمره عمل عمره الراجل ده جمع كل ما يملك وباع حتة الإيراتين اللي عنده وشوية مبالغ بسيطة كان مجمعها علشان يطلع يحج وهو طالع الناس قالوله إيه ده أنت هتسيب ولادك هت... هتسيب ولادك من غير مال أنت هتأثر مع ولادك طب ليه طب ما تجوز ولادك الأول وبعدين يطلع حج قالوله ما جماعة أنا ما عشتش أنا نفسي نفسي حج أقدي الفريده اللي عليا نفسي أروح أشوف الكعبة نفسي أحج لله سبحانه وتعالى ده أمنية سيبوني يا جماعة قالوا له هتسيبوا لدك فقراء قال لهم والله ما هسيبهم فقراء ربنا سبحانه وتعالى هيغنيهم من فضله ربنا الغني رجل كان عنده يقين غريب قوي وراجل فلاح بسيط رجل مش لك بقى عالم ولا ولا عنده علم ولا مثقف رجل في كم في قمة البساطة بعدين الرجل ده طلع وكان من الناس اللي, اللي ماتوا تحت الرفعة رحمة الله عليه مات الراجل ده خلي بالك وهو في الحرم وهو في قمة الطاعة مات الراجل ده واتصرف لأولاده اثنين مليون ريال خلي بالك سبحان الله خلي بالك خد ثواب حسن الخاتمة ونسأل الله أن ربنا يتقبل منه وجميع المسلمين وكمان هو كان بيقسم بالله والله ما سبهم فقراء ربنا معاهم أنا سبت لهم ربنا بفكرنا بسيدنا أبو بكر لما تبرع بكل ماله، وسيدنا عمر لما تبرع بنص ماله، كان عندهم يقين في الله، ودرجة الإباء، درجة ما عندهش غفلة، ده قلبه عامر بالإيمان، وفي قمة البساطة رجل فلاح بسيط جدا، واتصرف لأولاده الملايين الكثيرة وأصبحوا من الأغنياء. وهو ربنا رزقه بحسن الخاتمة يأتي يوم القيامة خلي بالك لو كان ميت في الحرم وهو ساجد يأتي يوم القيامة يبعث وهو ساجد لو كان ميت وهو بلبس الإحرام يبعث بلبس الإحرام وهو يلبي حسن خاتمة جميلة واحد تاني معايا يمكن بحب أقول لكم القصة الجميلة دي عشان نعلي اليقظة في القلب واحد تاني كان معايا في نفس الرحلة وخلي بالك خلي بالك الرحلة الرجل اللي كان معايا ده بعد ما مات في حادثة التدافع وإحنا طالعين نرمي الجمرات خلي بالك انت خلصت عرفه وطلعت من عرفه على المزدلفة ومعادين من المزدلفة لمينة عشان ترمي الجمرة العقبة الكبرى في يوم العيد يوم عشر أعظم القام عند ربنا سبحانه وتعالى وتأتي التدافع في مينة ويموت الراجل ده راجل ده قابلت زوج بنته في السعودية وهم وإحنا جايين يدوروا على الجسس لأن الجسس طبعا ملامحها كانت اختلفت شوية وبقول له بقول له يا بشموندس يعني حماك ده كان حاله إيه؟ أنا بسأل عليه راجل ده يعني مات ومحرب خلي بالك أنت مش بتخيل مات ومحرب مات وطلق من عرفة يعني ربنا غفر له كل ذنوبه وميت كمان في يعني في حاجة وانا يمكن فكنت دايما بروح المستشفيات وبعض الاماكن المشارحة اللي فيها الجسس وكلام ده فسبحان الله والله وانا بقسم لكم بالله يعني النور اللي ابتسامة على وجوه الناس اللي ماتت الابتسامة بشكل لا تتخيلها انا وانت ضيوف الرحمن يا جماعة وميتين امه محرمين ميتين على طاعة مهما كانت الموتى بس الموتى ايه ده موتة في قمة العظمة اللي هما ميتين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى طيب فبقول الرجل ده زوج بنت الحج اللي مات رحمة الله عليه فبقوله الرجل ده يعني طلع قبل كده قال الرجل ده كان طول عمره نفسه اول ما يطلع المعاش ياخد المكافأة ويطلع يحج ويلهما جماعة انا امنيت حياتي إلا انا حج وموت والله باللفظ ده والرجل ده بيقول لي ايه ده استغربت يحج ويموت ده يعني ده هو عاوز يحج ويموت فكان معاه صدق مع ربنا سبحانه وتعالى فبلغه الله بصدقه حسن الخاتمة وكان يقول لي دايماً الراجل ده كان مستقيم مستقيم يعني مش بتاع لفه ودوران بقى الصلاة في المسجد وراجل مستقيم ما بيأخذك رشوة ما بيغشش في شغله راجل محترم مواظب على الصلاة ومستقيم طول حياته ما بياكلش أولاده مال حرام كانت أمنية حياته أنه يحج ويموت فنولوا ربنا سبحانه وتعالى بصدق النية وبيقزة القلب نرجع تاني الموضوعنا هدف القريب وهو زيادة الإيمان في القلب الهدف تربية الإيمانية وعلاقة التربية الإيمانية بالقلب والروح هي هدفها زيادة الإيمان في القلب حتى نصل لدرجة اليقظة من الغفلة ونجعل القلب دائما في حالة من اليقظة والانتباه الدائم طيب الهدف البعيد بقى دين هدف قريب وهدف بعيد الهدف البعيد هو تمكين خلي بالك وهيمنة الإيمان على القلب حتى تتحرر إرادته ويصبح قلبا سليما يستقبل الأحداث ويتعامل مع مستجدات الحياة بدوافع إيماني قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه آه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إنت عندك إيمان بالله ربنا سبحانه وتعالى هيهديك هيهديك وينور بصيرتك لكل شيء هيبقى هنا تمكين بقى يبقى هذا في البعيد هو تمكين وهيمنة الإيمان على القلب حتى يتتحرر إرادته من الأشياء القبيحة اللي ممكن يقع فيها القلب لأشياء كلها إلى قلب سليم يتنور بنور الإيمان ويسير هذا القلب على هدى الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه إيه؟ إلى الطاعة يهدي قلبه إيه؟ إلى الصلاح يهدي قلبه إيه؟ إلى الخير ويتعامل مع مستجدات الحياة بدوافع إيمانية طيب فكل ما يصيبه له تفسير خلي بالك فكل ما يصيبه يجد له تفسيرا أو معاملة إيمانية كما قال تعالى سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن خلي بالك الرسول عليه وسلم بيكرر المؤمن وكثير أو في الحديث ده عجبا لأمر المؤمن احنا قلنا ده الهدف البعيد الهدف البعيد إن الإيمان يتمكن ويهيمن على القلب حتى تتحرر إرادة القلب ويصبح قلبا سليما يستقبل الأحداث الواقع بها خلي بالك ويتعمل مع مستجدات الحياة بدوافع كلها إيه؟ إيمانية قال صلى الله عليه وسلم بيبين لنا الكلام ده عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبه هنا التربية الإيمانية خلي بالك بقى تربية إيمانية عليها أن تخضع مشاعر الإنسان لله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يبقى التربية الإيمانية هتخضع المشاعر مشاعر كلها إيه دخاضع للشرع خاضع لله أنا لما بحب بحب لله طب لما بكره بكره لله بكره في الله أنا لما بأعطي بأعطي في الله لما بمنع بمنع في الله سبحانه وتعالى ولله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هو ده كمال إيمان بقى إنك أنت تكون كل حياتك إيه كل حياتك لله سو لله سبحانه وتعالى فغاية التربية الإيمانية الوصول لمرحلة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل كما في صحيح مسلم أن تعبد الله كأنك تراه دي غاية بقى إيه التربية الإيمانية إخضاع المشاعر هيمنة هيمنة الإيمان على القلب فالحب والبغض والكره والمنع والإعطاء وكل شيء لله مش الانتقام لنفس أو مش لحظ من النفس لا ده لله سبحانه وتعالى طيب ندخل تمركزين معايا يا جماعة ندخل بعد كده في رقم ثلاثة وهي التربية النفسية تربية النفسية خلي بالك التربية النفسية هنا خاصة بالنفس بقى التربية النفسية بتهدف إلى ايه تهدف إلى تحقيق نكران الذات التربية النفسية نفسك دي التي بين جنبيك تهدف إلى تحقيق نكران الذات وممارسة التواضع بصورة تلقائية غير متكلفة وتهدف كذلك إلى أن يكون عند نفسه صغير أن تكون أنت عند نفسك ايه صغير وأن يرى الناس جميعا أفضل منه إبه دايما, دايما متواضع لبهدف التربية النفسية تسكية النفس الوصول بالنفس دي تكون من نفس ما عندهاش عجب ما عندهاش رياء لا ده نفس ايه نفس تخضع الى التواضع مع الخلق والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى يبقى الهدف التربية النفسية تحقيق مقران الذات وممارسة التواضع بصورة تلقائية غير متكلفة تهد وتهدف كذلك إلى أن يكون الإنسان عند نفسه صغيرا وأن يرى الناس جميعا أفضل منه كما يقول الإمام النووي خلي بالك بقى كلام الإمام النووي ده يكتب بماء الزهر خلي بالك من الكلام اللي جاي جيدة لأنه كلام في قمة الجمال يقول الإمام النووي لكي نصل للتربيه النفسية بشكل جيد يقول إيه لا تستصغر أحدا من الخلق فإن العاقبة مطوية العاقبة اللي هي حسن الخاتمة مطويا انت متعرفش تنوت ازاي تموت على حسن الخاتمة وتنوت مؤمنة تكافر لا تستصغر احدا فان العاقبة منطوية والعبد لا يدري بما يختم له فاذا رأيت عاصيا فلا ترى نفسك عليه يعني ما تتعلاش عليه وتقول لنا حسن منه فربما كان في علم الله اعلى منك مقاما وانت من الفاسقين ويصير يشفع فيك يوم القيامة يا الله شوف الكلام يا حتى العاصي يعني انت النهاردة اه انسان اه كويس بتصلي وما تنزرش للعاصي نظرة دونية ما تنزرش للعاصي ده انك انت افضل منه للدرجة دي هو عاصي وهو مفرط في الصلاة وانت رجل كويس وبتصلي اه ليه بقى لان ده نوع من انواع العجة كما يقول إمام القيم معدلك الكلام تاني لا تستصغر أحدا فإن العاقبة منطوية تعرفش أنت يا ربنا يختم عليك بإيه ولا أنت مكتوب في في كتاب الله مكتوب عند ربنا إيه والعبد لا يدري بما يختم له فإذا رأيت عاصيا فلا ترى نفسك عليه تتكبرش ما تعجبش نفسك فربما كان في علم الله أعلى منك مقاما يعني ممكن بعد كده يتوب وتبقى إنسان صالح وإنسان مجتهد وأحسن منك مقام عند ربنا وأنت من الفاسقين ممكن أنت تنقلب بعد كده بسبب عجبك ده وبسبب كبرك ده إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مع نفسك فتحلك يتركك لنفسك فتحلك وأنت من الفاسقين أي في علم الله ويصير يشفع فيك يوم القيامة تيجي أنت محتاج له اللي يشفع فيك في كلكم خصة جميلة قوي كان الإمام الكبير العالم اللي بحبه قوي قوي الإمام عبد الله بن المبارك إمام من الأئمة الكبار يا ريت لو تقرأه سيرته كان الإمام ده كحكي لكم نبزة قصيرة عنه كده الإمام ده كان بيغزو الروم عاما ويحج عاما وكان يجمع أهل مرو في خرسان ويجمع منهم بعض الأموال ويحط كل مال كل واحد في سرة ويكتب عليها اسمه وبعد كده يحجوا معاه ويجيب لهم الهدايا وكل حاجة وبعدين يرجع كل واحد يديله الصورة بتاعته باسمه وكان يحجج أهل مرو يعني على نفقته الخاصة وكان تاجرا غنيا وكان ينفق كثيرا حتى إن الفضيل بن عياض في مرة من المرات كان بيلومه يعني يقول له أنت يعني مش ما بتتفرغش للعبادة ليه وبتاجر وعندك أموال كثيرة فقال له عبد الله بن مبارك والله لولا أمثالك ما تجرت يعني لو لاك أنت وأمثالك ما تجارت يعني أنا بتاجر عشان أنفق على العلماء وعلى المسلمين وعلى أعمال الخير والبر ولولا ال النية الطيبة اللي عندي دي أنا كنت هتاجر ليه أنا دايماً لدي هدف ونية طيبة المام عبد الله بن مبارك خلي بال حضرتك ماشي في الطريق كده مع تلميز من تلمزته فشاف واحد سكران فالتلميز انتبه يعني سكران ده يعني يعمل إيه معه فدخل عليه إمام عبد الله بن مبارك بينصحه ويقول له يعني الكلام ده حرام وغلط وخلي بالك أنت ممكن يختم إليك بخاتمة سيئة وانت إنسان فيك خير وربنا سبحانه وتعالى فطرك على الخير ما تعملش المعاصي دي وقعد ينصحه بتواضع وزل وانكسار وفي الآخر الإمام عبد الله بن عبد الله بن مبارك بيقول له يعني الشاب ده بيقول له يا إمام ادعي لنا ادعي لي قال له بل ادعي لي انت انت لي انت انسان كويس انا عاوزك يعني المرة الجاية اشوفك في المسجد معايا اشوفك بتحضر دروس العلم اشوفك بتقرأ القرآن اشوفك ما شوفكش على معصية ادعيلي انت انت اللي هتبقى كويس ومشى الامام الله بن المبارك بعد ما نصح الشاب ده نصيحة جميلة قوي فتلميزه بقوله انت بتقوله ادعيلي قال لا ده الراجل على معصية ازاي انت بتقوله انت انسان كويس وفيك خير ازاي وهو على معصية يا امام؟ قال له والله يا بني لو تكبرت نفسي أو أعجبت بنفسي لأنا في تلك اللحظة أبعد من الله منه وهو وأقرب من الله مني ولذلك فقلت له ذلك حتى لا تتعاظم نفسي لشان أقصر نفسي لشان ما بصش لنا أنا عالم كبير وقول لدعيي لي يا مولانا لا انا لا اعلم ماذا سيصير لكن انا واجب عليا ان انا لله سبحانه وتعالى اخد بايده زي الموقف الجميل قوي اللي سيدنا احب احكي قوي الموقف ده سيدنا عبد الله بن مسعود ماشي كده في ضاحيه من ضواحي الكوفة في العراق وماشي لقى مجموعة شباب واقفين على على ناصيه في نواصي بعض شوارع الكوفة وقاعدين يغنوا ويفعلوا بعض المعاصي وفيهم شاب كده صوته جميل قاعد يغني بقى وماسك بعض الأدوات الموسيقية اللي كانت في زمنهم والمعازف وبيغني و و وبيعملوا بعض المعاصي فدخل سيدنا عبد الله بن مسعود هيسيبهم هيسيبهم زينا ويقول بقى خلاص أنا مش أكلمهم هيسيبهم ويقول لا أنا ماليش دعوة يا عم خليني جنب الحيط ولا ينصحهم لأنه بحبوهم اللي بينصحك ده هو اللي بحبك واللي بيسيبك في المعصية هو اللي بكرهك دخل سيدنا عبد الله بن مسعود ودخل بقى إيه؟ للمغني للنجم بتاعهم دخل يقول له إيه يقول له يقول له لو كان هذا الصوت الجميل في القرآن لكنت كنت أنت أنت الجمال ده بيقول للشاب اسمه مزازان زازان الكندي بيقول له لو كان هذا الصوت الجميل في القرآن لكنت كنت أنت أنت بيخلي بالك بيعمل بيعمل له عمليات برمجة بيحوله من السلبية اللي هو فيها للإيجابية. بقول له أنت صدق جميل قوي، بس أنت بتعمله في معصية. تم تخليه في الطاعة وتكون إنت إمام من أمة المسلمين وتكون إنت حاجة كبيرة جدا. ربنا يرضى عنك وينفع بيك المسلمين. وبعد ما نصحه تركوا مشه ززان وقعت الكلمات في قلبه. خلي بالك بقى. مسّت الكلمات الجميلة اللي طلعة مع الإمام الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ده مستت قال بزازان الكندي عمل ايه زازان الكندي ما كانش يعرف الصحابي ده ما يعرفش ده مين؟, مين قال لهم ده ما تعرفوش ده عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عرف ان ده صاحب رسول الله جر عليه التزموا حضنه بكى بكى سيدنا عبد الله بن مسعود بكاء شديد قوي وحضنه والتزم زازان الكندي سيدنا عبد الله بن مسعود 20 سنه حفظ الكرآن كله بإمام من أئمة القراءات وحفظ الأحاديث على يد سيدنا عبد الله بن مسعود حتى أصبح زازان الكندي شيخ مشايخ الإمام البخاري روى عنه الإمام البخاري انظر خلي بالك كلمة واحدة بس وقعت من القلب إلى القلب وقعت غيرت مصار إنسان بالكامل حتى أصبح إمام كبير في الحديث حص حتى أصبح إمام كبير في الكرآن والأمثلة كتيرة مش عاوز يعني مش عاوز أخوض فيها كتير قوي عشان ممكن يكون الوقت بالنسبة لنا داية وننتقل ننتقل بعد كده بسرعة للتربية الحركية احنا كلمنا دلوقتي يا جماعة عن التربية المعرفية وتسكية العقل تربية الإيمانية وكلمنا عن التربية النفسية نتكلم عن آخر حاجة بقى خلي بالك انت بتزكي عقلك وبتدينه معلومات جيدة انت بتزكي قلبك بالتربيه الإيمانية بالقرآن بالذكر الله سبحانه وتعالى بالمحافظه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والبعد عن الذنوب التربية النفسية بتروض نفسك بتزكيها برضه بتحاول بقدر الإمكان دايما تستصغر نفسك وتتواضع مع الخلق ومع الخالق سبحانه وتعالى ذل وانقصار تربية مع النفس بعد عن الشهوات ترويد للنفس دي مجاهدة للنفس والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا نيجي الأخر حاجة بقى التربية الحركية بقى الخاصة بالجسد بذل الجهد لله سبحانه وتعالى ودي تشمل ضبط ضبط وتوجيه حركة المسلم في الحياة خلي بالك بقى انت عقلك دلوقتي دخل له معلومة كويسة قلبك منور بالإيمان عندك نفسك مزكاه طب نقصك ايه؟ نقصك اللي انت تفعل الكلام ده على هيئة واقع عملي انك انت تكون انسان نافع في الحياة طيب وده هدف التربية الحركية بذل الجهد في سبيل الله اللي خاصة بالجسد والحركة والجوارح خلي بالك دي تشمل ايه بقى الهدف بتاعها تشمل ضبط وتوجيه حركة المسلم في الحياة وهدفها ان يكون له اثر طيب في كل مكان يكون فيه المسلم وجعلني مباركا اينما كنت طيب وإيه تاني وأن يساهم المسلم مساهمة بناءة في بناء بقى في إقامة دين الله سبحانه وتعالى تساهم بمساهمة بناءة في إقامة دين الله سبحانه وتعالى الذي يهدف إلى خلي بالك بيهدف إلى بيهدف إلى تكوين الحال الإسلامية الصحيح بنهدف بقى دين الله سبحانه وتعالى ده بقى أنا أنا بحاول أبني فيه أكون صغير من الصغور في أي مكان أنا فيه، علشان إيه؟ علشان أستهدف وجود الحياة الإسلامية الصحيحة ويهدف كذلك إلى إنقاذ البشرية من الضياع، تمام؟ يبقى مساهمة بناء في إقامة دين الله الذي يهدف إلى استئناف الحياة الإسلامية الصحيحة ويهدف كذلك إلى إنقاذ البشرية من الضياع وإسعادها بالإسلام ويكون الدين كله لله. بيتكون التربية الحركية دي باختصار قوي على محورين المحور الاول عشان احقق التربية الحركية عشان احقق البذل الجهد في سبيل الله عشان اكون انسان فعال في الحياة علشان اكون انسان ليه اثر طيب في الحياة سواء انا عايش او بعد ما ماتي اول محور من المحور دي العمل الصالح تاني محور بذل العمل لله سبحانه وتعالى الدعوة لله يبقى أول محور من المحاور علشان التربية الحركية تسكية الحركة بس الجهد يكون فعال ومؤثر في المجتمع إن أنا أكون دائما على عمل صالح. قال سبحانه وتعالى ومن ياتهم مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا. محور الثاني دعوة الخلق إلى إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة الخلق نكون عندك عزف دايما بتدعي الناس للخير أي, أي واحد على معصية شفنا سيدنا عبد الله بن مسعود عمل إيه حول ززان الكيندي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى إمام الأئمة والإمام القعنبي نحكي لكم قصته بعدين الإمام شعبة نصح ونصيحة بقى من بعد ما كان بيشرب الخمر وكان سيء جدا بقى إمام الأئمة الكبار والتزم الإمام مالك ويبقى إمام الأئمة الكبار الإمام القعنبي طيب يبقى المحور الأول العمل الصالح المحور الثاني وهو دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله طيب يبقى احنا دلوقتي يا جماعة أنا زكيت عقلي زكيت قلبي وزكيت نفسي وحولت الكلام ده لواقع حركي تربية حركية بذل الجهد أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نفتح باب من أبواب الأسئلة عسل اللي إحنا برضو لو في نقاط ما وضحناهاش نوضحها إن شاء الله بإذن الله ونستكمل الموضوع في باب من أبواب النقاش والأسئلة الهدفة اللي ممكن برضو تبين لنا أشياء جميلة نستفيد منها كلنا استفيد منكم وتستفيدوا مني إن شاء الله بإذن الله